Oh, is Will you bil The بين دون زر اي دو ويجد بلين ما راى الايات على الأرض قاعد لكن روحه مع البر في السماوات ليله رجال بلا في المكرمة لهم في الكرمة ده قاعدين على الأرض متوضعين لكن لهم في العظمة إسبأو البشوات وإن رفعوا عميدهم لسيدك بتنقضي لهم الحاجات أما يللت عزي يا اهل البيت ابدا يلي تو عزي يا عزي بسم العزيز فيك قالوا بلاش ما يا رب قالوا بلاش ما يا رب كل ما دحين وكل مدحين سيدنا النبي والشيخ محفد آسيا المخضر رواهنا والعسلوغي وكل مدحين أهلاً فيه اللي ببس وصب على جمع النبي عبد الهنس بن من الشيخ احمد عسى وعبد الشيخ محمد عسى ان ربنا يشفي كل مريض محبتك برسول الله و اموات المسلمين ان ربنا يرحمهم رحمة وسعس وابو الشيخ احمد باعزه ان ربنا يرحمهم وعنا سنجدر على ظنّا يا رجل يا رجل يا رحب ورحمة موت المسلمين وصحب الدرق سدعان أبو سليم على بير. اللي ها قولو فات اللي تراعيله بنظرة اللي تراعيله بنظرة يصبح ندم معنا ويلغي بكل لغة أما العالمين هو يا شيخ عدو اللي بمسوا الصبح يا اشبع الصبره دي وبراني وست السيده زينب وحاسب سيدي السيده زينب وعبد الحق صاجه وسيجادري جويني وست محسو السسي الحُلْحُ في ماءنا الحُلْحُ في جِمَاءٌا عبد اللي حضر نقوارنا ويو الحج عيد طول عمره اشتا طينا وقرق سيد عزر الجبال الحب امه علي, علي. ايوه. شرق وصرق عسل وخي احمد عسل الحب اهل الحب مشي حب لا أجدك مستقيم. هدوء هدوء. فبدوا شدة. نعم سامحنا. أيام الهمي. أيام الهمي. هل أنت تعرف من أنا؟ And in His care, I am انا فيك احيا منذ بدئك كان الحنح وحدنا فصرنا نبضة يمضي بي عبر الزمان كلانا انت انت الذي اعني واقصد بالندائيات غيبت انت لفطرتك فرايتني مني وعرفت مني أن, ان لقاؤنا قد حان وسوف جيت من فيك الحنان وعشت في احضان قلبي سرت ليه والسبيل الى وصالك دلني اوصلتني حتى ملكت حشاشتي ورجعت من بعد الوصال هجرتني الهجر من بعد الوصال قطيعتك يا ليت قبل الوصل قد اعلمتني الذي حل لمستني وحلف لي وحلفت أنك وأين ما عهدتني وحلفت أن لا جميل مع الأيوان أين اليمين وأين ما عهدتني فلا اقعد على الطريق واشتكي كشبه مظلوم وان ظلمتني فلا ادعو علي عليه في غصق الدجال tum ek karo be ne shlab ab liye يا what? Ya what? Ya hold it, no more! The little Oh oh oh I'm sorry, you're Up to the summer He's Sahib, I told you how to ولو في في في كل شيء جاي بيه عند في بخط انا راضي انا راضي بالوعد لكن الوعد مش راضي خیبار القداری والفوج العظیم سلب لا توالی عمرت للحکیم سلب لا توالی امرت للحكيم وعلمي يا ابن ادم مقدر يبكو على الله ان ردت معا والعن سترى Let me be بی اے زندہ دلوں سلیم ہوئی لی عالم ان حالی وحال لا یخطا علی اور کی ہے پھر اے زندہ دل سلیم ان خالو وحالك لا يخفى عليه أبي أبكر وجزء وعمر ماذا ماذا ما بيني للمرجع والدار أما وقولنا You're yeah, pretty, yeah. الالوه مين الالوه مين مولنا سيدنا الحسين الالوه مين يبزين العابدين بحب الملغية انا بضرف العين من العمالة The bed, علي on the wind. The bed in my sleep. The bed in my sleep. All the nights I've crossed, my heart begot the genie. ده انت خقير احوال انا بغري الف انصال الف انصال عداوي الف انصال عداوي شرط البرويش الوافر شرط المحفر Look بينك we've been, we've been, we've been hiding. We've been, we've been hiding. We've been, we've been hiding. We've been, ده سكت عليك هي له رجعي زي القمر من الاش مشلبيه ومن الاش مشلبيه دعائي قوي ريقه يا عمي يا ابو مسلم دعائي قوي يا عمي يا عجمي عيني وقعت الوسط للخالص النيا وساطي النيا دعني يا وي شافت ورا الحين الحين حرامي ke har sanf ko khayal muhabbin kasr sahifun chutti la lal jawal chutti la lal jawal aale jawab giya yishrah najib ma'nawi yishrah مشي على المي، بيمشي وتمشي وتمشي بعريك وتجي، وتجي مشيب وفاء، بيكعب محامي، بيكعب يا ساتر هو عايش بلا جو بيدخل عالم كل منبي بيكرم ختم الله بيكرم ختم الله يقول تجري يقول تجري I said I said فدنا ولي على باب مولانا مولان نصرى حول السكين ونسكى يا لواه ونسكى ودلاوه صبر على المكتوب على الوعد مدري امانة يا فعل الخير ابشر دايما والخير ابشر دايما والخير بردتي مش على عملي بردت عني يا مناز بزد حد امان من جهو مكوين على امامك يوم مزيد أحسن ليك آه يا رب مدد يا رب واشتغل وعلى دين ابوك يلا يا سيبنا الدنيا Música Música Música Música السري لي لا اللي علي لم قالوا city. I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 وأنا بس اللي حسيس ولا ولا وانا بس اللي داري وانا بس اللي داري وده بينام بينام الخالق الخالق ويشبعله وانا سهران اللي سجراقي الليل تحرق ليالي يوم روحي خالي كم وشي لو وعد اللي لي لو وعد لي لي الحب اقعد اهن و العين واللي خل الخالين يصحب على عين يصحب على عين. يغيب عنا يغيب عنا مشك ولا ما يريد ربنا ولا ربنا والله سيدنا والله سيدنا النبي بالحب بيجي بالحب بيجوا عسما يديوه سعزي بيقولي يا حاس تسمع جميع الناس لها هوي يا حبيب لحديث عزيز المصطفى والله فيما معناه يوم العرض على الله وبيحشر كل وبيحشر كل We uh. يا مني يا زل اشرح لي هممي يا واشرح انا عدل صدر حبيب غير سعد يومي كل حبيب ولا قريب يا حبيب ومقريب ولا حد يشيل حبه الناس ليها بخ بدل بختي ماله شربت كسر مرام لما نشوف دقه الحر يفطر عيونه لو زمانه ماله يميل ويا الزمن ولا تشمت العزان انا بك راح للنبي و اقول اقول احمد يا زيدي شكت فيه العزان لسه مرتين و كل A skipping me, looking at me, looking me, Excuse me, looking at me, looking at me, looking me, looking يوسف أسوذ الأحبار شفت لغدر ددي الأصحاب أشتحيات عزبت وانا ورعا حتى بألس بي أشهد بي ويميني يسمعني أشكي البين ويميني أهل غريب صاح يا انا وللي الدنيا يا صاحبي ما فيا لا الحظ ما فيا في في نفسي يا لحن ما كل الناس عايشين شفت الاسى والاحباب شفت من عيل قلبي بقاله سنين اشكي ليك كل غنا اشكي ليك Ash sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh حيات sh sh sh sh sh sh sh sh أنا من أيوم ما رأيت على الدنيا وأنا مكتوب لابت مغلوب عرفي بالوعد يدوئي وزينا ربي مردو أنا من أيوم ما رأيت على الدنيا وانا مكتوب لابت مغلوب عبيبي يا تعزيز أي عزامة بديان تعزيز تعزيز يا بعورة حبيبي انا من يوم طلعت في وانا مكتوب لي بره مخلوق اورسي في الوادي يا دنيا والقدر ربي المكتوب انا جوايا يا هواه واللي لو قال هذا الحب انا جوايا سي وانا انا مش ولا اتمنى ان ما لقيت رب لعلبي شفت الاسوى من احباب شفت الغدر دم اصحابي اشتحيت عزاء وعلى القلب بقى لسبي اجلبي